غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون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 تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي